الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم أيها دفوة المؤمنون سلام الله رحمته وبركاته نحييكم في مستهل هذه الوصية الدينية التي نقدمها لحضراتكم في هذه الليلة المباركة ومن هذه ساحة طيبة المباركة ساحة مسجد الأمير الغريب في قرية طريق مركز السنب اللاوين بمحافظة ذقرية أيها المؤمنون. من إن الحق تبارك وتعالى يحب من عباده أن يكونوا دائما مشغولين بذكره وأن لا تشغلهم الدنيا عن ذكر الله تبارك وتعالى وها هي لحظات ودقائق معدودة نعيش فيها سويا في ذكر الحق تبارك وتعالى نتلو كتاب ربنا ونتدارس آياته ونتهل إليه بالدعاء أترى الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم؟ أهتمنا في رحاب الإمام، وليس هناك صحبة أفضل من الصحبة التي تعينك على ذكر الله عز وجل. فهي صحبة طيبة مباركة أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا فإن إذاعة القرآن الكريم تحرص دائما. أن تكون مع مستمعيها في هذه اللقاءات الدينية المباركة وكذيدا الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم فإننا نحرص على أن نصطحب معنا كوكبة إعلامية متميزة اسمحوا لي في البداية أن أشكر للزميل العزيز والأستاذ الكريم الأستاذ صدر رمضان المدير العام بالإذاعات المواجهة بالإذاعة المصرية وابن هذه القرية البار الذي كان له الفضل الأكبر في تواجدنا بينكم في هذه الليلة الطيبة المباركة فهو حريص كل الحرص على إقامة هذا اللقاء الديني كل عام ويحرص معنا أيضا على أن نصطحب فيه كوكبة متميزة من خيرة أبناء الإذاعة المصرية سواء كان من فرائها أو متحدثيها وعلمائها أو مفتهليها ولا أخفيكم شرا. فهو يعد لهذا اللقاء معي منذ أكثر من شهر حرصا منه على أن تخرج الصورة في أحسن حال وأن تتعدوا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك وأن يحقق الهدف المرجو منه وهو توصيل رسالة إعلامية دينية وسطية لأهل هذه القرية الكرام ولذا فقد اصطحبنا معنا في هذه الأمسية الدينية فائفة وكوكبة إعلامية دينية متميزة معنا في هذه الأمسية فضيلة القارئ الشيء فاه النعماني وهو أحد الأصوات الشابة التي قدر الله لها أن تلتحق بالإذاعة المصرية ليحلق بصوته في آفاق العالم الإسلامي أجمع وليكون بذلك نبتة طيبة في نبات قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بعلمه وأن يوفعه بقراءته وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يجزيه خير الجزاء كما صحبنا معنا في هذه الأمثية الدينية فضيلة الأستاذ الدكتور موسى فرحات الدين الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف الذي دائما ما يشاركنا في هذه اللقاءات بل ويحرص على المشاركة لا لشيء إلا لأنه يحب أن يوصل رسالة دينية تنفع الناس بعلمه فليس للإنسان شيء ينفعه أفضل من علمه في هذه الحياة الدنيا وبعد مماته ما أسأل الله عز وجل أن ينفعه بعلمه وأن يبارك له في صحته وأن يجزيه خير الجزاء كما صحبنا معنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر وهو أحد أعلام مبتهل الإداعة المصرية ولا نزكيه على الله تعالى فهو دائما ما يشارك معنا في هذه اللقاءات ودائما ما يمتعنا بأدائه وكلماته العزة أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسناته كما أدعو الله لكم أن تنتفعوا بهذا العمل لكل من شارك واستمع إلى هذه الأمثية الدينية أدعو الله أن يتقبلها منا جميعا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إخوة الإيمان ودائما وأبدا نستهل معكم لقاءنا بالقرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صواها النعماني We go. نعم no. We'll What up?